Thank <laughs> you. في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه يبقى هنا يراه وهو واقف لما يركع ويسجد مش هيشوف لأنه هيبص من شباك يبقى أحد الفرديني خارج المسجد يصح إن أمكن رؤية الإمام أو من خلفها ولو في بعض الصلاة اتصلوا بالفندوق في مكة شايفيني المعروبين يا صحي صراحة إذا اتصلت الصفوف لازم شرط اتصل الصفوف نعم ما لأيه بس هي هتتصل لغاية الفندوق التحت وهو مثلا فوق الدور العشوين ويبقى نفيش اتصل اصده ايه حكاة شباكة? الشباك المسجد. يعني الامام هو م. اللي بتشاهده? امام الاول امامة يعني شايفين من الفندق شايفين الناس. اه. والصفوف كلها يعني انطلقت وما لقيت الفندق من اسفل. كده. على باب الفندق مم. يعني يحتمل ولكن فيه نظر الصلاة أو من شباك ونحوه وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه السفوف حيث صحت فيه يعني في الحال التي تصح فيها الصلاة ولكن في نهر واسع تجري فيه السفن طريق تسير فيه الدواب ونحو هذا او كان الماموم بسفينات وامامه في اخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء الماء طريق تم في السوق يبقى طريق غير لما تبقى انا صغيرة كده مساه يقولوا عليها ديت ما هيش طريق لك انهم شويه ميه قدامك كده حيث صح الفو كان امس فرما لم يصح الاقتدار موضوع الطريق ده في قولين قول انها تصح معه وقول انها لا تصح معه والظاهر انه في شبه بالطريق اعتبار بقربه من الصفوف وإمكان المتابعة أما يعني موجود طريق أو عدمه لا أظن يضر في شيء يعني شيخ مسألة القنادة اللي حواليه من الحرب قدرت تأميني على المذهب فصح لو أولاً لو متصل الصفوف بنام شايفين بيسمع التكنيز وهو رأيه انه ما تصحتش الا اذا اتصلت اذا اتصلت الصفوف تصح للضرورة انه اصله في البيوت ما هيش في المساجد فالاصل انه يصلي في المسجد خلف الامام في المسجد ولكن اللي خارج المسجد دول تصح صلاتهم للضرورة وطبعا إمكان المتابعة واتصال الصفوف يعني يبقى فيه عذر إنما من غير اتصال الصفوف لأ وهم بفوق وشايف الناس تحته الناس وصلة لحد تحته كأنه بيصلي في الدور العلوي مثلاً ولا حاجة بتقول ايه؟ اللي داخل المسجد ما اشترتش الرؤية احنا قلنا داخل المسجد لا تشترت الرؤية ان امكانت المتابعة اتنموش باعة عشان ما هي مش تمكوش وترجع وتزعالي <تصفيق> ازا كان امكانت المتابعة بوجه من الوجوه يصح الاقتداء بسماع صوته باي حاجة ما امكانتش يبقى ما يصحش الاقتداء اقتلت ازاي لو هو شايف ولو سامع اشترت خارج المسجد ازاي في المسجد صلى في المسجد في أي موضع تجوز ما قلنا في المسجد خلاص هنا لم يذكر خلافاً فإنه إذا لم يرى المأموم الإمام أو بعض المأمومين وهو خارج المسجد لا يصح الاقتداء منه لم يذكر خلافاً في هذا بو سجلوها ونشوف فيها إنهم مش محمد ومحمد جميل صورات الرؤية النبي النظر فما دعم اسمع التكبير والصفوف منتصر حتى اكتلاقه صحيح يبقى هنا الم... امكان المتابعة بأي وجه ده قول الشيخ العثيمين خلاص سجله بقى الكلام ده علشان تبقوا عارفينه في أي موضع بعد كده اختيار الشيخ العثيمين انه هنا اشتراط ايه امكان المتابعة ولو لم يرا يعني الناس اللي بجانب المسجد مش شايفين ولكن سمعين الصوت اه يمكنهم المتابعة خلاص وطبعا مع الزحمة الامور بتبقى ايصر وخاصة انه بعض الاماكن مبقاش فيها مكان في حت يعني تملة الدنيا كلها وبعدين المالكية اجازه بصلاة المأموم قدام الامان هيبقى بره المسجد وقدام الامان الزحمة لا احبذ هذا لا احبذ الصلاه خارج المسجد بعيد عن المامومين كده وعدم اتصال الصفوف ولو سامع سامع بيروح يصلي هناك قدام مش في اي حته وموقفين وخلاص ما ويمشي قدام يجري وايه نصلي خارج المسجد بس مع اتصال الصفوف ولكن طبعا يعني شوف كده نمر اتنين في 347 بيقول يا سيدي هنا إذا كان في المسجد إذا كان في المسجد بيقول وساحته والمنارة التي هي منه زندي نقل غير واحد إجماع المسلمين فيه ولو لم تصل تتصل الصفوف أرفع لأن المسجد بني للجماعة فلا يشترك اتصالها فيه بلا خلاف في المذهب وحكاها أبو البركات إجماعا لأنه في حكم البقات الواحدة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة يعني وجد فيه حصل فيه يعني بخلاف كارج المسجد فإنه ليس معدن للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه فإذا اتصلت صحت إجماعا هذه واحدة طيب شوف نمرة آه آه نمرة اثنين وظلنا برضو في نمرة اثنين في صبح التسعة أي في الحال الذي تسح فيه الصلاة يعني الطريق وهو ما إذا ضاق المزل من نحو الفات جمعات شوف أخرها كده بقى وعنه يصح وإن كان ثم طريق لم تتصل فيه الصفوف لفعل أنس واختيار أبي محمد لإمكان المتابعة قال النووي ولو حال بينهما طريق عند مالك والشافعي والأكثري يعني حتى لو حال بينهما طريق تصح برق ده ظاهر الايه النقل ده انما هو طبعا قطع كلام النووي ما قال ايه قبليه اكيد عشان مش انت جايبه بعد اه يعني ما هو نقول ظاهره كده انما هو طبعا كان حق أجاب الكلام من بدري سنه علي محمد الواصف ولكن الشيخ أبو محمد الموفق قال الشيخ إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء يعني الشيخ الإسلام لا يصحح هذا وعنه يصح إن كان ثم طريق يعني إيه ثم؟ أحشان ها هناك ألا هناك هناك دي البعيد يعني هناك حط اللام في الوسط هناك هنا نمر ثلاثة ويقول أو كان المأموم بسفينات وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء بيقول والحالات هذه لأن الماء طريق وليست الصفوه متصلة إلا في شدة خوف كحال المسايفة يعني بيحرب بالسيوف وأمكان الاقتداء فيصح للعذري وإلا إذا كانت صلاة جمعة ونحوها يعني الجمعة الأمر فيها أخفل الزحمة واتصلت فيه الصفوف صح عنه تصح وإن كان فيه سفينات وإمامه في أخرى اختراه الشيخ وغيره والحق الآمدي بالنهر النار والبيئ وقال في الإنصاف المرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب وصححه في المغني فلا يتقدر بشيء وهو مذهب مالك والشفعي لأنه لا حد في ذلك ولا إجماع ولأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثرة في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت والمنع أن الاقتداء بالإمام تحكم محد لا يلزم المصير إليه ولا العمل به الطريق لا يضرأ مدام يعني ضرورة يعني ضرورة مأزح ما فيش مكان غير كده وبعدين الطريق مش طريق كبير يعني في طرق بعيد قوي بنت هنا مثلا والصفوف بعد حدود المسجد ده وزيادة ده طريق كبير قوي إنما لو طريق عادي الشارع زي يعني الشارع الداخلية ولا حاجة ده بسيط يعني مش مشكلة كبير يبقى مش بعيد أو طبعا ما إمكان المتابعة بالرؤية أو السماع أو نحو هذا مساحة المسجد يعني المكان المحيط بالمسجد يحاط بشيء ويأخذ أحكام المسجد وهل تعد الحديقة الملحقة بمسجد بال مثلا كساحة للمسجد الحديقة جزء منها مصور فده يعتبر من المسجد لأنه وده ساحة أما الخارج ده ما هوش ساحة ولا هك عيش أنه بها الترويح في رمضان وحين يكون بداخل المسجد مكان للصلاة. فقالت تصح في هذه الحالة. لا مكان للصلاة ايه? يعني خمسة يخشوا. بيبقى زحمة جدا. بيبقى المسجد زحمة جدا. فده علشان الضرورة والزحم. حتى لو ما فيش الساعة ما نشير لي بيس المسجد فوضي ويناس تقول لك جوه جوه حر. اصل لنا بره من بداية كده. ف... المسجد بيبقى لسا فاضي ويبدأوا الصلاة ويقبرة عشان الهواء الظهر يعني الأنسب التخفيف على الناس في مثل هذا والمسجد هيتميلي هيتزحن ولعل في مشقات يعني في الدخول والطلوع والحر والحاجات دي تمنعهم من العباد فدي يعني اشبه بال... بالازدحام والله اعلم عذر يعني قد يكون عذرا وبعدين احنا نرى ان كان الاقتداء. الصفوف متصلة والاقتداء ممكن فيعني الامور يعني انا <تصفيق> مزاجك يعني قاعد عالكرسي وبعدين بقى يعني مش عجبك يعني ليه ما نعتبر هايشين باعتبرك وانا حنشك من الاعتبار اعتبر ليه ما تعاوزه اللي ليه ما نعتبر هي دي تابعة للمسجد مش تابعة ليه يعني اللي بيع ولا شراء ولا لا اللي محاط بالاسوار خلاص والباقي مش تابعة انما لو هي من اوقاف المسجد ومحصوره عليه وتاخد احكامه ويستعملوها للمسجد دي مساله ثانيه لا المسجد دوره زيها في الحرم المساجد زي البيوت بقى حكم البيوت يعني ادوها حكم البيوت على انها ولكن طبعا فيها نظر فما فيها فتوى هنا مفيش اتصال صفوق بس مشقة زا ومرض يسير خلاص اللي عاجز عن صلاة الجماعة في المسجد مع ذوق إنما راح يناكي ما ينام في البيت ما ينزل يتلحلح شوية إنما راح يقتدي من فوق الله عالم انت كبارة الساحة تبقى عن المسجد زي العديس كده بس منحصل عن المسجد كثيرا واللي في الساحة ما بشوفش مشارع, مشارع, مشارع ما يصلي في الساحة الارض اللي بجنبها دي ملها دي دي هنا الدنيا الزحمة والمسجد مليان يعتبر امكان المتابعة بس الشارع صغير ايه يعني السامع سامع لو سامع بس حتى روب الشايد <تصفيق> يعني احنا, احنا اللي بنقوله نعيده نزيده ليه مش احنا قلنا الشيخ العثيمين قال المعتبر امكان المتابعة دون الرؤية لا بس بيشوف السقوط اللي اول اول ناس في الساحة ناس حكين ونازج المقتصدين موات الشارع بشاكين سقوط ايه بكده ايه مساجد تانية بقانين ده الساحة باين في قبلة الامام باين وراها في مثلا مدخلش من باب المسجد. مش بيبقى الامام يبص يمينك كده. اه. هيبصها يمينك. الارض. وراها فين. ده. يعني دهر الابلة ولا شمال المستقبل. يمين, يمين الامام. يمين الامام الشارع شرع العزيز. يعني في الصف التاني من الشارع. اه مش عارف انا بقى دي. طب كويس دلوقتي ماشي يعني مع الزحمه الامور كلها التساهل فيها صارت الجمعه والدنيا زحمه هيعملوا ايه المره امم وبيعدوا الشارع فيه يعني بيفرشوا طيب وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار وأبو داود ويكره علو الإمام عن المأموم يعني تصح إنما يكره ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو زراعا فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أم الرجل القوم فلا يقوم النمي في مكان أرفع من مكانهم فإن كان العلو يسرا دون زراع لم يكره وتبعا الضرورة برضو تخفف الأمور يعني يقول في حديث اللي هو عمار وحزيفة وهو أن عمارا صلى بالمدائم فقام على دكان والناس أسفل منه فأخذ حزيفة بيده فاتبعه عمار حتى أنزله فلما فرغ قال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمر رجل قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت بيدي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ورواه الشفعي والبيها قيل ومن لا يحصون من كبار المحدثين المصنفيهم بأسانيد صحيحة وللدارة قطنية معناه بإسناد حسن فدل على إن الصلاة صحيحة وإن هذه الإمامة يعني العلوية دي مكروهة ولذلك نزل ولكن لو الصلاه باطله كان, كان اخرجهم من الصلاه خالص انما سابوا امام زي ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يبقى اصلي على المنبر ما يضرش في اول يوم وضع يبقى هنا ايه اه على المنبر واقف فوق علشان الناس تشوف. صلى الله عليه وسلم وبقى ينزل يسجد وبعدهم يطلع تاني في الايه في الوقوف ساعة السجود ينزل يسجد في الارض لان طبعا على درج المنبر ما يقدرش يسجد هتبقى راسه اعلى من رجليه ويمكن مقدرش يحطه ركبه وده مش, مش مزبوط مفروض تبقى راسه في مستوى قدميه او اقل او اعلى يسير يعني مما يعني يكون في الارض من علو وانخفاض فعمل كده عشان الناس تشوف الصلة بقى وقوفا ورقوعا ونحو هذا يبقى السجود بس اللي ايه كده كده في السجود الناس مش هتبقى شايفة ثم نزل أقرأ حديث سهر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال مما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي يبقى ولا باس بعلو الماموم الماموم يعلو قليلا او كثيرا ما جرىش حاجه لان ابو هريره صل على سطح المسجد بصلاه الامام ماشي ام شهرين بيقولوا ماشي ذات الحرم يعني زي صلوا معاه ناس في المكان العالي لا يكره انا اذا ان هو يصلي لوحده في مكان عالي ده اللي فيه يعني الايه الاشكال شويه هو ما هو يصلي الناس معاه في الدور اللي هو فيه لا لا ما يصليش في أعلى دور يصلي في الدور اللي يعجبه يعني يصلي معاه الناس خلاص فالظاهر أنه كان على الدرجات السفلة جمعا بين الأخبار ولألا تكثر حركاته يعني في النزول والصعود ولا بأس بعلو الإمام المأموم يعني كما ذكرنا كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين طيب سيدي الطاق اه تجويف اللي زي كده بس هنا بيبقى الطاق ساعات بيبقى مجوف اوي بحيس يخش كله فيه بيتشافش. فلا يراه الناس فداه اللي فيه الكراهة انما اللي زي كده ما بيحجبش حاجة هيسجد فيه بس اه بس في بعض الشيخ كده بيقول ده بيدعى ومزابعين مذابح النصارى عبدالله في نهان القبلة تبقى فيها كده حاجة اسمين مقابلين عشان عشان استغربت لا يعني هم يجب وضع علامة على القبل يجب تعليم القبل اما بشكل مش لازم بقى مجوف يعني ممكن يبقى حيطة مستوية ما فيش مانع رسمع الحيطة مفيش مانع خط في الأرض مفيش مأي حاجة المهم نعلم القبل أما الطاق ده الحقيقة فمعرفش إنه فيه يعني حاجة خاصة بيه أو مشبهة النصارى أو بتاع مشاعر في الكادر كما تكره إمامته في الطاق الطاقة القبلة وهي المحراب رؤية عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين أدي العيل له وإذا نقل عن مالك كمان الكراه أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب فيقف عن يمين المحراب إن لم يكن حاجة كضيق المسجد وكثرة الجامعة وقال جماعتهم من اهل العلم المشهور الجواز بلا كراهة وعنه يستحب اختاره ابن عقيل وغيره وقطع به ابن الجوزي وغيره ولم يزل عمل الناس عليه شير عاديين يعني ايه قوله بتاع بذا احنا صار راضي تحديث ايه البتاع ايه قوله بتاع حكاية ان هما كرهوها علشان حديث بتاع نفسه خذ من سبب يمكن ان يؤخذ من كلام المؤلف ان هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه وهو كذلك فاتخاذ المحراب ليس بمكروه وان كان بعض العلماء استحبها اشكراوي يقول استحبها تمام احمد قال مستحب لما فيه من الدلال على القبلة وعلى مكان الإمام وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق فهذا يقتضي كراهته والصحيح أنه مباح فلا نأمر به ولا نمه عنه والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه لأن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى أي أن اتخذ المحاريب كمحاريب النصارى أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراها لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم فإذا لم يكن تشبه فلا كراها ها؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت أو لغير ذلك من الأسباب فمدامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ ولو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة ولهذا قالوا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية ها؟ عمل إزاي إيه عريب إسلامي إيه المشايخ قالوا مستحب. شنو اكو شيء؟ قال يقول ابن عقيل وغير وقطع به ابن الجوزي وغير ولم يزل عمل الناس عليه. الذين يكتبون كده. يعني الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين بيتكلم على اي محاريب سخن العسايمين اللي بيقول انها مستحبة بيتكلم على انهى محاريب يعني دي ولا غيرها مش هي دي طيب عن ايه بقى عايز ايه اللي اخذ تخريف لو واحد بيتعبد بالمحرب ده مش لا قبلة ولا بتاعه هو هيعمله وخلاص دي مسألة تاني محدش بيعمل كده او الجاهل بقى اللي بيبني مش دريان فاكر ان ده المسجد لازم يبقى كده بس مش عارف ليه يعني مش هيقول ده عبادة ولا هو طبعا لما يبقى مستحب علشان هو واجب تعليم القبلة واجب ويه المحرب ده هو شاف أن أقرب الاستحباب منه إلى, الإيه؟ إلى الكراهة والقول بالإباحة وسط اللي عاوز يعمله ماشي واللي عاوز يعلم القبلة بحاجة تانية ماشي إنما هو فايدته تحديد القبلة ولحطي تعلم للقبلة هيبقى له فايدة تانية في تعليم مكان الإمام الفايدة التالتة انه احيانا المسجد يتزحم على الاخر فبادل ما انا اضيع صف كامل يبقى الامام بس يخش يبقى انا خدت من المساحة الخارجية يدوبك مكان الامام بس وبقيت المساحة زي ماه يعني لو بيت لا زقفية انا ممكن استأذنه واشتري منه المتر ده وادخل بيوافق انما تقول له هاخد من بيتك بقى شريط قول ما يوافقش فبيبقى ليه مجموعه مميزات فوالله اعلم يعني الاقوال اللي بتتان دي, دي اقوال الحقيقه انا بشرح صوت الصوت واحد يقول لي سوره الكهف حرام والثاني يقول لي المحراب مش عارف ايه ايش ال بعض, بعض العلماء كرهوه والامام احمد وكثير من العلماء قالوا بالاستحباب واللي مقالوش بالاستحباب قالو بالإباح وحاجة قائمة وموجودة وعلمة على القبلة ولها فوائد ايه مصلحة اننا اعمل مصيبة في البلد زمان مني جي مليون سنة كده كنا عاملين مؤسكر عند الشيخ حافظ في السويس فالشيخ حافظ سلامة عامل بتاع رخام زي ده كده بس يعني مش بارز مش داخل علينا كده لأ يعني عمله فالحيط فعمله رخام فالعيال بقى عملي انت ده ليه يقول لهم انا طبعا بدل ما اعمله اي حاجة كل شوية يقشر ويعمل رخام احسن ومش فاهم ان ايه ومش بيتخنقوا رخام ولا مش رخام يحافظ <تصفيق> كان يعني, يعني كان وما زال يعني يحافظ على الفلوس وكان فيشوف الحاجة الاصلح بيقلمه ومش كل حاجة ارخص تبقى احسن يعني الارخص اللي هو اظن واضح يعني اقتصاديا يعني ما تجيب تليفون بالف جنيه ويقعد عشر سنين ارخص ولا تجيبه بمية جنيه ويقعد شهر ابو الف ارخص لانه هيبقى الالف ده هيعمل له في الشهر كامل مش هيعمل مية جنيه في الشهر هيعمل اقل يبقى ارخص يعني ممكن الاغلى مش مش قيمته ال... كان م... فكان يفكر كده يعني فيقول كل شوية يتقشر وده طبعا عليه استهلاك كتير ويقول لي يجي يمسك الميكروفون يمسكه ويعمله ونقعد بقى كله يبقى شكله وسخ في وسر يبقى احنا ما نعمله رخامة ابيض كده حتى لو توسخ بعد سمين طويلة بقى شوية مية كده ينضف ولا يقشر ولا يوقع ولا وهم عمين يتخلقوا على حاجات تانية <تصفيق> شاف مننا الحقيقة شوف جامد الشخ ووحكت لكم طبعاً المعادة وقاعدوا الناس من الأظهر وودوا محاضرات العيال هاجت وماجت وعملت منه ايه؟, ايه العيال دي مخهزيني خليفت يعني لما جيبوا واحد ويقولوا كلمتين مش مزبوطين انا ممكن استوعبه يعني او ما انا اقول بعد المحاضرة احنا نشكر للشيخ والحمد لله ربنا نفعنا به وان كنا يعني بعض الحاجات كده احنا يعني مش مفقين عليها ممكن سهل يعني بس كسبنا واحد ونقربناه ويبدأ بعد كده ممكن يتفعل معنا ويغير الحاجات دي وفيه ناس كتير دول بقى هاجوا هيبوا الدنيا وعايزين يمشوا الراجل جاه بقى الشيخ حافظ بعديها وقال مش عارف حديث ايه لو اطلقوا عليه مش فاكر ان هزا الدين متين في اول فيه برافق ولا ايه ومتعصب جدا مع مالي زعق في واحدة الحديث ده ضعيف يعني مش الحديث هو المشكلة لا يعني ما هو يعني الحديث الضعيف يعمل في ايامنا السودة دي ايام اللي خلتنا نشوفكم نشوف خلق مخها ضارب بيفهموش حاجة ولا في سياسة أمور ولا في فهم ولت... يوم فبقى الحديث الضعيف في السوداء ودي من القواعد التحديث بس عند الشيخ حافظ لوحد إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وفي الأيام السوداء ومن جهة فضائل الأعمال ده طبعاً عليك جمهورة أو الجميع إنما لقى يا حكاة لهم دي مش عارف ده ليلها إيه ما يكون الحاجة يعني فيها خلاف في خلاف. هل في يعني لو جه واحد قال أنا واخد باستحباب المحرب أو إباحته هل احنا نقدر نعترض عليه؟ ما نقدرش ما نقدرش نعترض عليه وبعدين يعني حتى لو نقدر نعترض عليه هو ده الموضوع اللي هنصير به المشاكل وانت عارف فيه من الناس بقى الكبر المسكين المساجد ايوة طبعا يعني مش ده مش دي الموضوع اللي احنا ايه نعمل به المشكلة يعني نأخر المشكلة دي شوي مؤخرها في مساجدنا احنا اللي على السنة لو احنا بننشئها ممكن نفكر ما نعملش مثلا فما جيش انا في مساجد الناس اللي هي عاملينها بمحاريب واعمل معهم مشكلة ما نوفر مشكلة يعني وبعدين هنا ما يجوزش, يجوزش مخالفة الناس والاعتراض عليهم في مثل هذا لا يجوز انا رأيه كده ليه حاجه اعتدوا على لسانه لانه ده خلاف سائد وبعدين مشايخنا احنا مشايخ السنه يعني امام اهل السنه عن الروايه بالاستحباب ولا مبتدع وبعدين الشيخ العثيمين بيقول اه اميل الاستحباب يبقى خلاف سائد ولا مش سائد يبقى مجرد الكلام في الموضوع ده انا ما غلطته مجرد ان يبحث فيه ويتكلم فيه وينشر, وينشر ويقول كلام مش عارف اه زي برده تحريم صوره الكهف الحجازي بيقول صوره الكهف حرام اللي عليها اجماع الامه عليها دليلها الحديث والإجماعة. الحديث صححها وحسنها الحافظ ابن حجر ما يعرفش الحديث السلوكان غلبان يعني على قده. الحافظ ابن حجر يعني مكانش اللي هو. مش كده? ضعيف يعني ما يعرفش. الشيخ الالباني مسحح مسح... ما مسح... مسح الاحاديث. غلاب بس بيعرفوش. سغنة ما يعرفش. نحجر على شويه ناس على ابن حبان على يعني شويه ناس كده ما بيعرفوش قوي والامه يا عيني شوف علماء الامه في ضلال من يوم من ايامها ما ينقوا صوت الكف وياخذوا الذنوب يا عيني يا ولدا اكتشف اكتشف ايه الكنز كنز في نزله سيد السمان مخفي تحت حرس مجان فتح الكنز لقى فيه ان الايه ان الحديث والعمل ده حرام ولا يجوز قرأة صورة الكهف يوم الجمعة لا وبعدين فيه ايه يعني الامام الشفعي بدعة مركبة ده ضل مضلة ده المفروض يخرج من حضرة الاسلام قال يقرأها مرة بالليل ومرة بالنهار احتياطي يعني مش كافيه بدعة واحدة لا. لازم بدعة بالليل وبدعة بالنهار عشان تخش الجمعة على النار على طول تطلع من يوم الجمعه كده منك لجنهنمه على طول في غير طيب الحديث ولا الا ابوذر الراوي من البدع بيقول بدعه حضرتك انت دلوقتي <تصفيق> عامل حاجه عادي يا راجل اه يوم بس يكون ملعب بس مش بيقولش بدعه يعني يا رب كل ما بيقولش بدعه وانا بتهيال ده, ده, ده دوش الناس مش مبطلة ومصر عليه وميأكد فيه وحاجة يعني حاجة يلا يا ابني نروح له لما ينزل شتيمة من هنا قريته البيانة اللي انتكبته لا اله الا الله ما هو اللي بيحصل دلوقتي زي ما انا قلت كده ده حصاد السنية السنن حصاد الاخطاء ظهر كله دلوقتي فان لم يمنع رؤيته ايه ده كنا إيه؟ فإن لم يمنع اتفاق يعني رؤيته لم يكره ياه. لم يكره شوف تدعي ازاي؟ ماليني يخرفوا عايزيني نقطع الكتب دي ون... ونقرأ كتب بقى الناس التانية العلماء الكبار بقى <تصفيق> زماي الله ما اعتز شوف نمر واحد كاتب ايه؟ كاتب ايه في واحد؟ لم يكره كاتب ايه؟ وفاقا لا لا لا دا اتضح ان العلماء كلهم ضلال وأرضياء نمشي مع الشيع بقى ولا نمشي معي نمشي عارف لزوال العلة بس جات للعلة أنا في قلبي عين ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلينا الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبه ولفظه لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول أن يمصرف ويمتقل من ذلك الموضع ونحوه لابن ماجه هي عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج رواه مسلم وذكر البخارية والبغوية أن العلة تكثير موضع العبادة لأنها تشهد له والنص للفصل فإن لم ينتقل فإن بغي أن يفصل بالكلام للخبر ويكفي التسبيح وراهد بيبقى تعبان ساعات يوم يصلي في مكانه وخلاص طبعا فيه تسبيح وكل حاجة بس الأفضل والله أعلم الظاهر أنه دي مش حاجة حلوة يعني بس الراهد باش قادر يقوم حقيقة ولا قادر يقوم ولا قادر يلف بس طبعا يعني المفروض نحاول ان احنا نعمل السنن بقدر الامكان. بس عمش مش غريبة شوية ان في نهكة يكون عاليتهم ده كبير واضحة يعني الظهر من في حاجة. اه? كان بيقول لان عشان نشتريش على التقومين هون ليس نصد لجماعة. دخلين مسجد ان يبقى بيصدي على يعني هو تمييز الفرض من النفل وعدم وصل صلاة بصلاة وتكسير مواضع العبادة يعني فيه معاني عدة معاني ولكن طبعا ما فيش تحريم ولا ابطال إنما ممكن يبقى فيه كراهة أو مخلفة الأولى ونحو هذا طبعا يا يعني زي المت إلا من حاجة فيهما يعني فيهما اللي هو إيه يعني الإمامة في الطاق والتطوع موضع المكتوب بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك لنحو ذلك مسجد كما إذا لم يجد منصرفا أو لم يمكنه الانحراف فلا يكره رواياتا واحدة يكره لغير الإمام أنه يتخذ مكان يصلي فيه دائما يكره يعدد موضع المأموم يعني مش مثلا هو بيحب يصلي في الجنب دا أو في الجنب دا أو ياخد خلف حاجة أو بتاع في اقتدائه بالإمام لا فريضة يعني إنما ده ما ينفيش استحباب الصف أن يكون خلف الإمام ثم عن يمين من خلف الإمام ثم عن يساره عن يمين عن يسار في الصف الأول وخلف الإمام في الصف الثاني ثم عن يمينه إلى آخره ثم عن يساره إلى آخره إنما يلتزم مكانه ويسيب الحكاية دي مش, مش حاجة حلوة يعني كان بيتحرص صلى فيها الله عليه وسلم إن فلع الأحد يستعين بالكلام في الفرد طيب ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة المستقبل القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلى مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم فيستحب له له ان يقوم او ينحرف عن قبلته الى مأموم جهة قصده اه يقول اللهم انت السلام وانت السلام تبارك الاخره بعدين ينحرف عن مكانه يعني يجي يستقبل المأمومين بوجهه كامل او يقوم يمشي ان كان هيرف حتة يعني او يرجع وراءه بتاعه ماشي هيفضل هي قاعد يلف بقى ويدي وجهه للايه لخبر كان اذا صرف حرف اه اه في والمغرب يقول التهليل ده العشر مرات يقوله وهو جالس اه مستقبل القبلة يمشي باقي به قصد كان عايز يخرج ولا حال اي مسيره فاذا قصد ان يخرج من باب مثلا انحرف الى المؤمنين من جهة ذلك الباب لانه ارفق به و فعن يمينه وإن لم يقصد الإمام جهة فانحرف عن يمينه بأن تكون يسار تل وهذا أفضل العمول أحديث المصرحة بفضل اليمين ولا كرهت في انحرافه على اليسار لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ولإطلاقهم فإن كان ثم أي هناك نساء لبثاء في مكانه قليلا لينصرف انصرفوا الأول وب... يمشوا يعني قبل ما ينفتر والرجال أيضا ما يلتفتوش إلا بعد خروج النساء لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك واستحب أن ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم فعلى في المغني والشرح الانصراف هنا اللي هو ايه يعني انصرافه عن القبلة يعني يستني لما الامام يسلم ويجلس يقول الذكر وبعدين ينصرف عن, الايه؟ عن القبلة وعنين يبقى يقوم بقى المقموم مش مجرد ما يسلم يقوم المقموم يجري ماشي قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة طوال الإمام طول فضل قاعد خلاص عايز تقوم من تقوم بقى في إطالة الجلوس أو لم ينحرف فلا بأس بذلك طول ولا ما التفتش أصلا فضل وجهه للكب ويكره وقوفهم أي بين السواري إذا قطعنا الصفوف أرفا السواري جمسارية يبقى قطعنا مؤنس مش كده في غلطة جاءت قبل كده في مسألة الطاق قال وهي المحراب والطاق مذكر حقو يقول المحراب الطاق مذكر حقو يقول هنا قال وهي وهي المحراب مش دي الطاقة لا الطاق اللي هو المحراب ده مذكر فإذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لو المسجد ديء يملو بين الصفوف لقول أنس كنا نتقي هذا روى أحمد وبدويد وإسنده ثقات فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه لمسجد متعلق بإيه؟ فمتعلق بالضرار فيهدم مسجد الضرار ايه يعني ايه ضرار مسجد فيه السنة فيبنوا مسجد جنبيه علشان او ناه. واحد متخنق مع واحد فواحد منهم بيصلي امام في المسجد فالتاني عايز يفرق الناس عنه او عايز يبقى امام هو او مستحلي صوته او علشان يبقى شهرة علشان يمشتغل في الميتم يقوم بني مسجد تاني علشان ايه ياخد الناس من المسجد ده ده مسجد ضرر المقصود منه الضرر بحد وتمعا لو الضرر بالدين او بالسنة دي تبقى مصيبة بقى خالص ويبقى هنا بقى ايه, إيه ويبقى اتخاذ المحراب يعني رجع قاله هنا تاني وقيل يستحب نص عليه وقيل يستحب يعني عنه رويتين إمام أحمد بالإباحة وبالاستحباد أو ماء إليه واختاره الآجر وابن عقيل وغيرهما ليستدل به الجاهل وكره حضور مسجد وجماعة حضور مسجد وحضور جماعة يعني حتى لو مش في المسجد لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه يعني ريح البصل ونحو ثلاث حاجات كمان التوم والكرات والفجل وهنا زود التوم باك اللي هو الدخان يعني اللي بيشربوه الناس دلوقتي السجاير الكرات الكرات بيبقى نبات اخضر العود بتاعه مستطيل كده شفت الحشيش الحشيش النقيله استعبط بينا انت قاعد عود اخضر مستطيل عرضه حوالي سم وطوله حوالي 30 سنتي، 35 سم وسُمكه حوالي مللي اظن مفيش يعني وانت راجل مهندس لا كفايه ها بيبقى متن من نص ساعات كده اه يعني. لا يعني وطى طب انا قولت هي الورقه الورقه بتبقى متنيه شويه من نفس أمرك شفت كرات يبدو في مصر الجديدة الكرات مفيد جدا الحقيقة كل الحاجات زوات الرائحة دي مفيدة جدا جدا ولكن مشكلتها في خبس الرائح فالبصل يتشوي أو يتطبخ والتوم كذلك يزول ريحته كان لابد فليقتله طبخا القرات كويس يعني يبقى في وقت ما فيش صلاه يكون وقت يعني طويل على الصلاه بعديه الانسان ياكله ما يشرب حاجه اه قلنا في في باب الشعره عند الشيخ سعيد عبد الوهاب الفطار في رمضان ومعاه قوطه بالثوم يعني اكبر غلطة ممكن تحصل في الاكل اولا هتفتح نفس الناس جدا ويأكلوا كتير وبعدين الريحة بقى يبقى احنا وقفين نصلي بقى والدنيا كلها المسجد كله بقى واكلتهم فده غلطة كبير قلت لهم لا ماينفعش فطبعا هيتجننوا يعني الحكاية دي مهمة او اللي بيحب الحكاية دي بيبقى مش قادر يستغل عنه ها طبعا فيها فوائد للضغط والحاجات كتير مناعة وبتاعة يساوي من كراس والفجل معروف بقى مش كده الفجل عارف السجاير طنباك ده نبات بياخدوه ينشفوه وياخدو الورق بتاعه يبقى زي الشاي كده بيحطوه في, في السجارة بيلفوه كده فيه محشي وفيه مش محشي بيسموه معمر بقى يعني. المعمر ده بيبقى يحطوله ايه حاجة تانية مع التنباك نبات تاني يعني كفاك الله الشر وفيتامينات من كل ما له رائحة منتنة للأخبار وكذا إصمان وبخر ونحو الإصمان يعني واحد مصلم أو إيه مبخر ريحة وحشة ونتا خراج وجرح ونحوه وكذا جزار له ريح منتنة ومن يتأذى الناس منه من غير رائحة بانتشار قمل ونحوه ويمنع أبرص ومجذوم يتأذى به فلا يحل لمجذوم مخلطة صحيح بلا إذنه وعلى ولي الأمر منعوهم من ذلك ولا يؤذر بترك جمعة وجماعة من جاهل الطريقة إلى محلها إذا وجد من يهديه ولا أعمى إذا وجد من يقوده لحديث الأعمى ومن الأدب وضع إمام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لخبر أبي ذر وغيره ولألا يتأذى به غيره شوية أداب كمان يعني بالمرة قال لها الإمام يحطوا عن شماله ما كانش زمان بيعندهم جزمات وحاجات مندي وكانوا بيخشوا بالنعال ويصلوا بيها فلو حب يخلع نعاله الإمام يحطوا عن شمال. انما الماموم هيحطه عن شماله في جنبه يا اما ماموم ثاني يحطه بين رجليه ان كان هيخلعه هيصلي بيه خلاص والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه الواحد بس يا شيخ زي ما لا يصلي في صف لوحده ازاي كان واحد واكلين بصل سوا بس هيدايق الملايكة انا جاريت يصلي برا المسجد مع حد يشوف حد يصلي معاه الدماعة برا قمت بمراجعة مسألة التوسيق او التوفيق بينا لا إكراه في الدين وبين حديث أمرته أن أقاتل بس أن قاتل لي من غير ألف حتى يشهد ووجدته هناك قولين لأهل العلم الأول أن الحديث خاص بمشركين مشركين العرب يعني أنت مش عارف عربي مين اللي عمل البحث ها؟ مين اللي عمل البحث مش حد العرب والقول الثاني هو حمل الحديث عن أنه أمرت أن أقاتل لا أقتل أقاتل كل من يحول بيني وبين توصيل وتبليغ دعوتي وهي لا إله إلا الله وهذا قول الجمهور فأقاتل حتى أمكن من التبليغ فإن بلغت واستطعت فلا إكراه في الدين وإن منعت في القتال أو الجزية بعد رفض الإسلام ويؤكد هذا القول فعل المسلمين على مرة الأسور بأنهم لم يقتلوا من لم يسلم طالما كان غير محارب ودفع الجزية علموا بأن الآية ليست منسوخة ماشي يا سيدي متشكرين جدا على هذا البحث اللطيف ده خلاص ما قلنا الفندق ورقيحته كريهة مثل الجزارين فسطاً ماذا يسبب له إحراجاً؟ نقول الكلام ده عام ما نقول شي مثلاً الجزارين مثلاً. ما نقول كده